كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتمهم فشد الوتاق فإنما من بعد فإنما من بعد وإما فداء أن حتى تضع الحرب أو زرع ذلك ولو يشاء الله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 أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عملي واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه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 حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طمع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم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 ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبل وأنكم حتى نعلم المجاهلين منكم والصابرين ونبل وأخباركم.